بسم الله نور على نور والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل القور وخلق الظلمات والنور الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه وخلق سواه وهيأ طعامه وسقياه وشق سرعه وبصره ثم هداه الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى ومن طيئ المهودي لا علم المتن حدود سبحان الله والحمد لله